سدارين و بناء السطور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله لا مهدا اهدى و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله و لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فان أصدق كتابي كتاب الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه الله اللهم على محمد وعلى محمد. على ابراهيم وعلى اله وادي في العالمين انك على محمد دوامت على اضطرام هذا العالم علينا, علينا بالله السلام الله, الله أن على الله alayhi wa alihi wasallam. قليل si va a apao ya episode safwa ya akwama mungu stey au السبب الاول فهو سبب كوني قدري قدره الله تعالى وهو ان الشيء التي تشعل فيه قلوبا إيمانية كلها وقضات روحية كلها لانك ستضيق ضرورا cool. فصار وبين يقوم يمكن صلاه الطواف ووصل بهم sunu ti on مسك فيها شفع الوتر ايه شفع الوتر هو ذكر الوتر ويسمى وقتها ذكر ما سمى شفع الوتر زياده التكثير الكلام و اما ان تصلي صار تذرينا بالكلام وحدث ذلك الوقف الذي بعض الناس اللي فقط يعني اجابه انه بيخون وانا صليت مره مع اروج يطى بصوت يعني يجزهه في صلاه الجنا يطى بصوت كامل مع كان السلام نادى عن هذا وقال قرا ايمن فقال فعرف ان هناك من ينازعه القراء لمن يقر من يقر معه فقال من نازع في قراءه الان يقال సలవ so, వెదెట says استشرت الناس لا يقدروا فيها الناس سيصدرون اطباع عن قدره فان نقول للاسف بعض الناس هم يسمعوا كلامه يعني يجب ان يكون جدوله على اساس ان احضر كتاب كتاب الله تبارك وتعالى وقرانا في اليوم الثاني يصير مفتي في اليوم الرابع يصير خطيه في اليوم الخامس يصير يستفاد في الطرهه ان يا قولنا بسم الله ما ذا يصنع يجلس على ركبتيه ان نفسك يا يوسف قال ما يرد يقول ان نفسك يسجد فقل انني خفت يذكرني بين اربع ركعات باقي يقوم باليت الجماعي هذه روايه الهادي طبعا ما عليه الناس فيه ترى الناس شد الناس في مالك شد الناس على ذاته مالك الذات كان اكرم جدا هذا الامر هذا ليس من الأمر القديم ولذلك كتب المتقدمين جميعا يذكر عن مالك الفوره سطوت وان واشرتم منه ان من كان لكمها تقريعا لكما هذا الشيء والذي هم متاخرون الملكيه كصارت بالعدد 30 حتى لو